Ví, أجازات من الأوجاع ومن الحسرة رسمتك صورة على الإزازات بقيت محطة ومحصرة عينيك المعجزات أجادات من الأوجاع ومن الحصرة رسمتك صورة على الإزازات بقيت محط ومحصرة يا صيبة القلب بالهزات وسيطررم بتبتهى انت النصرة يا عينك ما بيحكوا عليك ويقولوا يا يا لغز إيش بعالي ونولو عينيك المسكرات سكرت ما هونهاش دعاء أمي و أنا بدون فقرة I'm not afraid to